السلام عليكم وبركاته الحمد لله وكفاء والسلام على برديل الذي استفى لاسير من النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوتي الكرام بلغني إلى قولي تعالى ذلك لم يكن ربك في سورة الأنعم ذلك لم يكن ربك مهرك القرى بظلم وأهلها غافلون قال تعالى ذلك لما يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون إنما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لإقامة الحجة وقالت المحجة قال الله تعالى لألا يكون الناس الله حجة بعد الرسل حتى لا يقولوا لو لا أرسلت عينا رسولا فنتبع آياتك من قبل نذل وفي قوله ذلك لما يكن ربك القرى بظلم أهلها غافلون ألم تبلغهم الحجة وهذه معناها كما قلنا بأنه فيه أيضا العزر بالجهل في هذا الباب ولكل درجات من ما عملوا وما ربك بغافل عما عم يعملوا لكل من درجات تتفاوت هذه الدرجات بالهمة والفعل والقربة والتنافس في الصالحات والطيبات والحسنات فهذه الهمم تفاوت بين, بين العباد في الدرجات عند رب الأرض والسماء فكل الله يحصي عليه عمله ويحاسبه عليه يجزيه بالخير خيرات والأحسان أحسنات وبالسياءة السياءة بمثلها قال الله تعالى يا عباد إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فالحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا علمان إلا إلا نفسها وقال سبحانه وما ربك بغافر عما يعملون وهذا تهديد شديد لهجة تهديد شديد وهو عيد أكيد على الكفر الفجرة وعلى الفسقى الفجرة وايضا فيها بشعر المؤمنين بقوله وما ربك بغافر عما تعملون فإن عملت حسنا فالله يجعلها لا تخف عنه غافية سبحانه وجل فعله وسيجزيك بالحسنات إحسانا أب السيئات أبو سيئات أب السيئات جزاء نفاقا أجرا تباقى قال الله تعالى وما ربك بغافر عما يعملون إذن قال الله تعالى إن الله قال الله تعالى لا تأخذ سنة ولا نوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام أمين الله أمين قال تعالى وربك الغني ذي الرحمة وربك الغني ذي الرحمة عليكم وربك الغني ذي الرحمة إي نشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذريات قوم آخرين قال الله تعالى وربك الغني ذي الرحمة الغنى وصل له ذاتي سبحانه وتعالى فهو القويل القادر القهار الخالق أو شيء من عنده خزائنه وبعد ملكوت السماوات والأرض قال الله تعالى الله خالق كل شيء وقال تعالى يا عبنس أنتم الفقراء والله, والله والغني وقال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزل إلا بقدر معلوم فقال ربك الغني ذو الرحمة وهو مع غناه عن عباده ولو كان الجميع من أهل الأرض يتعبادن له أهل السماء والجن والإنس فإن ذلك لا يزيد في ملك الله شيئا ولينتفع به شيئا وإذا كانوا على أفجر قلب عجل في كفر وعصيان ودحود وعينات ما نقذ من ملك الله شيئا والغنى وصف الله ذاتي والفقر وصف لي ذاتي عليكم سلام الكتب. وربك الغني ذو الرحمة ومع غناء عن عباده وغناء عن عبادتهم هو يرحمهم يزيد الحسن حسنات ومن أساء فإنه يفتح له باب التوبة فإن تاب تاب الله عليه بل بدل سيئاته حسنات وإن الله أيضا من رحمته يمهل ويمد للكافرين على هم يتوبون أو يأوبون إلى ربهم ولا يهلك على الله إلا هلك أي أشاء يذهبكم أي ربك محمد أبو العزة والجلالة مستغنين عن خلقه وعن عبادته سبحانه وجل الفعل تنفع لا تنفعه عبادة ولا تضره عصيان العباد يا عبادي أنكم لن تبلغوا دوري فتضرون ويا عبادي أن تبلغوا نفي فتنفعوا إذ يشاء يذهبكم ويستخل من بعدكم ما يشاء كما يشاءكم من زرات قوم آخرين من زرات قوم آخرين عليكم السلام عليكم الله وبركاته أحمد الله و أخذ الله وتوفي ورحمة الله علي الله في إلية نسكن وفسيح الجنة نسخ الله جلال في علا أن يجعل ما يعني يتحب فيه الأمة الإسلامية قراءة للقرآن له وأن يجعل القرآن شفيعا له وهذه الأيام المباركة تكون خطمة خير بإذن الله الله مستحبا والبين الله جعل أنه, أنه القادر على أن يذهبكم جميعا مدون أنك اتكفضتم ثم يأتي بذرية أخرى غيركم أو غيركم يتعبدون الله خالصا لوجه الكريم والله على كل شيء قادر إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن كن قال إنما تعدون لآت وما أنتم بمعجزين هينما تعدون أيها الناس من مجيء يوم القيامة والساعة وما أدراكم الساعة والحساب والجزاء وفصل الخطاب والميزان وما يحدث في عرصات يوم القيامة وأقعوا اللامحالة ولستم بمعجزين ربكم لا خرين قدرتي على وعقابه لا تغطروا بحلم الله عليكم فإنه إذا راض شيئا قال له كن فاكون وقد قال الله تعالى عن الساعة أتى أمر الله فلا تستعجلوه وجبالي سأل النبي صلى الله عليه وسلم مات الساعة قال, قال من مسؤول بها بعلم من السائل ورزق و و وقد بينا له بعض أماراتها ولما جاء الرجل يسأل النسلم عن الساعة مات الساعة قال وما عددت لها قال ما عددت لها كثيرا سواء المناسيا وما يقول لك الله ورسوله قال المرء مامنا أحب وفي قوله قل يا قوم اعملوا على مكاتبتكم ان انفسكم فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون ايها محمد قل اثبتوا على على ما انتم عليه بكفر وجحود وعناد واستزاء وسخريه هذا تهديد شديد جدا ووعيد اكيد نعم قل يا قوم يعملوا على مكانتكم إني عامل يعني كونوا على كفركم وجهودكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون كما تشتهون كما تتكبرون إني مستقيم على دين الله جلال فعلا ثابت على شرعه سبحانه جلال فعلا رافع لرأي التوحيده سوف تعلمون في الأخيرة من تكون له عقبة الدار العقبة المحمودة المندوحة في النعيم الأبدي الصرمدي وأنتم ستكونون في عذاب في نار تلظى خالدين فيها أبدا ما تستطيعون الخروج منها بحال من الأحوال إذن قال فعلوا ما شئتهم قال تعالى عملوا ما شئتهم إنه بما تعملون بصير تهديد فمدام الله بصير على ما تفعلون إذن سأحسبكم عليه وهذه يعني كما قلنا سفالت وسفاهت الأحقاد التي عليها هؤلاء والكبر الذي هم فيه ضيعوا انفسهم مع انهم عالمون بان الحق ما قال الله تعالى هنا أيضا بين بين سفه بين سفه الكفره ايضا وكيف يسيرت عليهم الشيطان وهم أغمار اغرار بعقولهم يقول الله تعالى وجعلوا لله مما ضرهم من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان إلى الله وما كان إليه فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكم انظر إلى هذا هذا, هذا كفر وهذا العناد وهذا الجحود وهذا أيضا السفة والقسمة الضيزة شوف قال جعل المشركون جعلوا يعني جعل المشركون من كفار قريش من الزروع والألعام والثمار نصيبا لله قالوا هذه لله نصيبا اتصدقون بها لله يقولها على الفقراء والمساكين واجعلوا الاوثان وام التي تعبدونها نصيبا آخر فما كان للصنم انفقوه عليه على السدنه وعلى الخدم كلها طبعا كل كل يستفيد من ذلك لذلك هم يحبونها يعني من الظهر للعصر يا احمد من الظهر للعصر افضل اوقات وما كان من نصيب نعم وما كان من حق الله تعالى انفقوا على الفقراء في جوف الليل ومع ان مع أن الله وحده الخالق الرازق فرجعوا للاسلام يشاركوا في ملكه ورزقه وجعلوا قالوا هذه لالاتي وهذه الله ولا من ذلك أنهم عند التزاحهم يقدمون الأوثان والأصنام على الله جلال شعلا فما, فما كان من نصيب الأصنامين فلا أصل إلى الله من شيء, شيء. وما كان من نصيب الله جعله إذا وقع منه شيء أو سقط منه شيء نعم اختلط بنصيب الأصنام قالوا الله ليس بحاجة هو غني عن ذلك يعني ظلم يا سمرو ظلم. قالوا أصنام أحضر ذلك إذا كانت سنة اطرحت أو جذب أكلوا نصيب الله العالى وتحاموا نصيب الأله يعني حتى في ذلك قال الله تعالى ساء ما أحكمه فطرأ نوم أولا أشركوا جناية كبيرة جدا أشركوا بالله ما لم به سلطان أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان الأمر الثاني جدا عند التنازع قدموا الأصنام والأوثان على على الله سبحانه الجبار نعم قال تعالى كذلك زي للكثير من المشكين قتلوا اولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فضلهم وما يفترون شوف كذلك زي لكثير من المشكين قتلوا اولادهم شركاؤهم من جمله القبح التي يقع فيها هؤلاء الاغرار الاغمار المغفلون نعم أنهم يأيدون البنات خوفا من العار وخوفا من الفقر وكان الرجل منهم يحذف الله لأن ولد له كذا وكذا من أولادين حرمنا أحدهم وقد حسنا لهم هذا الفعل القبح أولياؤهم من الشياطين شياطين الجن وإنس ليهلكوهم بالإغواء وليخلطوا عليهم ما كان من دين إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام ولو شاء الله ما فعل هؤلاء هذا القبح لأنه هنا في التكذيب هذا هذا القبح من التجريب وهنا في التكليف ورجال قال الله تعالى وكذلك جاء الكثير من المشكين يقتل اولادهم شركاءهم ليوردوهم على عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فظلموا مفترو يعني دعهم يا محمد على مفترق ودعهم في قباء حيم دعهم فإن الله على بامرقيب هنا الاصل في ذلك انه قال زينا لكثير من المشركين وايضا كما قلنا كثير وكثير وكسره لا تتاتى الا مذمومه قتل أولادهم شركاءهم قتل أولادهم شركاءهم ليرضوهم ولا يبس عليهم دينهم فقتلوا البنات وأدا خوفا من العار وخوفا أيضا أن تأكل معه وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية أملاك نحن نرزقهم إياكم إن قتلهم خطة كبيرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا سعود قال من أكبر كبير أن تجعل أن, أن تجعل عليه ندا قال أن تقتل أولادك خشية أن يطعم معك ثم حكى طرف الآخر من سفالته ومن عظيم غبائهم لأن الله جل, جل فعلاء بين ذلك على ما ترى في, في هذا الجهل المركب والغباء المستحكم الكفر الكفر يغطي على العقول والقلوب فانظر هؤلاء كيف جحدوا بيات لا جل فعلاء واستكبروا عنها كيف في مثل هذا ويقتلون أولدهم خشة أن يطعموا معهم ويجعلون بغبائهم وبجهل من ملكب وعدم تعظيمهم لقادر الله فلا يجعلون نصيبا له نصيبا لشركاء أنداد وقد قال الله تعالى أن أغنى الشركاء عن شرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غير هو شرك وقال الله تعالى أن الله لا يغفر أشرك به وغفر ما ذلك لمن يشاء قال وقالوا هذه أنعمون حرثا حجون لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم أنعم حرم ذهورها وأنعم اللذي اسم الله عليها افتراء عليه ساجزيهم بما كانوا يفترون أي قالوا هذه أنعام وزراء خاصة بأليهتنا شوفوا انظرنا التقسيم عليكم السلام وبركاته كيف حال مبدعة زادكم الله إحسانا وإبداعا ونفع بكم الأمة الإسلامية خاتب الله لكم القبول قال الله قال الله تعالى أنهم وقالوا هذه أنعام وحرث فهذه الأنعام وزراء جعلوها خاصة بالأليه نعم فمعناها أنه قالوا أنعام وحرث حجر يعني حرام على غير هؤلاء يعني حرام على غير هؤلاء فهي خاصة, خاصة بأصنامهم وحرام على غير الأصنام هذه الأنعام فقسموا الأنعام إلى أقسام منها ما خصصت للكهنة وخدمت الأوثان منها الأنعام لا يدوز ركوبها عندما تصل بسين معين وحل معين وأصف معين فقسموا يمنعون الركوب ويقولون الآن هي صارت, صارت على موصفهم وصيله او حام قال ولا ولا الانتفاع بها عندما يحجرون هذا الواسع ويحل ويحرمونها يقولون لا ينتفع لا بعد بضرها ولا بحملها كالبحيره السايبه الحام ومنها نعمل لا يذكر اسم الله عليه يعني يذبحون دون اسم الله جلت وعلا وإنما يذكرون عليها أسماء الأسطان ويجعلون هذه الزبائح على أسماء أصنامهم كذبا واختلاقا على الله تعالى شعلها وهؤلاء جناياتهم جنايت الجناية الأولى كما قلنا وعد البنات الجناية الثانية جعل حصة للأصنام التي لا تعلم ولا لا تنفع ولا تدر ولا تملك حياة ولا نشورا ولا موتا ولا إعطاء ولا منعا ولا يسألهم قدرة ولا قوة ولا علما للغير الله أمين أخرى بأنهم يجعلون أنعاما يجعلونها بوصف معين يجعلونها حراما, حراما ممنوعة عن غير عن أصنامهم وحتى الزبح لا يذكرون اسم الله ولكن يذكرون اسماء الأصنام على الزبح وهذه كلها افتراءات وتزوير ولذلك الله جل فعلها بيّن أنه سيجزيهم على ما يفترون قال الله تعالى ولو شاء الله ما فعلوه فظرهم وما يفترون تهديد شديد جدا وعيد أكيد ونعم وقال الله تعالى قال, قال قال سيجزيهم بما كانوا يفترون وزيادة عادي الافتراط من الجه المركب قالوا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميته فان في شركان ساجم وصوم انه حكيم عليم من هنا تتاتى الخطورة من هنا يتاتى الكفران لانهم جعلوا انفسهم اربابا مع الله رب العباد مشرعين ولذلك قلنا البدعه اخطر ما يكون في هذا الدين لأن المبتدع من لوازم فعله انه ينازع الله في الربوبيه وينازع الله في التشريع والله جل وعلا يقول ام لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم ياذن ما لم ياذن به الله لذلك قالوا وما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكرنا ومحرم على أزواجنا هذا أيضا من التقدم وما نادى الله تفعلها في التقسيم وياكم ميتة فهم في شركاء سيجزيهم وصوم إنهم حكيم العليم فقالوا هذه البحائر وأيضا السوائب الأجنة حلال للرجال دون الإنس هل أنزل الله سلطانا بذلك المسألة مركبة من الهوى واتباع الشيطان المسألة مركبة من الهوى واتباع الشيطان وإياك هذا المولود ميت اشترك في ذكور الإنس وسيعقبه الله على هذه الافتراءات الكذبة والله لم يشرح هذه التشريعات فقد اخترعوها من انديات أنفسهم وزعموا بأنها من دين الله فأحلوا أكل الميت للذكور والإنس وأمر امر قبيح جدا فيه ما فيه من النظام انه سياسن عليهم اتسله وحرم ما تلده الانام وهو حلم بنت وحلم بنت فحرموها على الاناث خاصه وهذه هذه التقسيم هذه التفريقه لا نجد دليلا عليها من الكتاب ولا ولا من السنه ولا اثار ولا اثار من العلم الا هو ركوب الهواء وقد قبل ذلك ما ما شيء افسد على قلب المرء ايمانيا إلا من ركوب الهواء وزيلا قال الله تعالى أفرأيت ما انتخذه إلهه هو, إله هو, هو هواه تكون عليه وكيلة هذا إنكار شديد وأيضا في قول للنفس السلام يمن أحدكم حتى تكون هواة تابعة لما جئت به حدث فيه بعض ضعف لكن مستأنس به وما ضل الخوارج هذا الضلال المرعب إلا, إلا, إلا بركوب الهوى وأنهم كانوا حتى يأخذونا كنا إذا هوينا حديثا ركبنا له الإسنات كنا إذا هوينا حديثا ركبنا له الإسنات لذلك قال الله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله فتظلوا ومكانوا مهتدين وهذه ندى تربيعة مضهر من, من قبال العرب كانوا طبعا أشهر الناس وأدا للبنات مخافة السبي وخوفا من الفقر وأيضا من العار في هذا الباب ولذلك قال الله تعالى والذي نفسي قال الله تعالى والله لقد خسر هؤلاء السفهاء عندما قال قد خسر الذين قتلوا أولادهم قد يكونوا تأكيدا, تأكيدا في القسم على أنهم حقيقا ومحقق بأنهم قد خسروا كل شيء قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم شوف يقول الله تعالى سفها وهذه فيها دلاله على أن امر الامر ليس عن جهالة بل عن سفه وإلا الجهاله قد تمنع من اقوى العقاب قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم محرم ومرزقاب الله ذنوبهم حر البحيرا والسعبا والحام من الذي قال لكم أن تسموها بهذا التسميه ان تسموها بهذا التسميه وان تحكموا عليها بهذا بهذا الحكم الذين قتلوا اولادهم بخفة في عقولهم ولأنهم اغرار أغمار خسروا كل شيء خسروا عظم الخصار خسروا, خسروا في الدنيا أولادهم وجاءهم وعزوتهم وقوتهم الإنسان يحتاج إلى عزوة من أولادهم ومن غيرهم والإنسان في الجنة لا يحتاج إلى أحد قال, قال الله تعالى مبينا الحاجة في الدنيا الولد قال الحمد لله الذي لم يتخذ ورده ولم يكن شريك في الملك ولم يكن له وليه من الزل وكبر وتكبيره ما يحتاج المره إلى الولد في أمر الدنيا قد خسره لأنه قد وادى وادى المنت والأمر الثاني أنهم قسموا الرزق بين الأصلان بين اللاجل الفعلاء والله يقول أنا أنا شركة عن الشرك فأنا عمل عملا أشرك فيه مع غير تركت وشرك وأضل الضلال هو الشرك فقد ظلوا الطريق المستقيم ولم يأخذوا بالشرع القويم وما كانوا من المهتدين قال ابن عباس إذا سروا كانت تعلم مجهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والماء من سوعة قد قصر الذين قاتلوا أولدهم سفهم بغاية العلم وهنا الله جارف عليه بعد أن بين الضلوات والسفاهة وقلة العقل وقلت أيضا أفهم عند هؤلاء العرب أهل الجهل نعم جاءت الآيات لتذكرهم بامتنان الله عليهم بما امتنان عليهم من, من النعائم من طعام وشراب وصحة وعافية لأن هذا يتفتح تتفتح له القلوب من أجل أن تسارع في شكران الله جلال الرحمن والشكر إحسان والله جلال فعلا يحب من عباده الشكور فالشكر نصف الدين كما قال الله تعالى إنه كان عبدا شكور عن نوح وقال عن إبراهيم شاكرا لأن أمي اجتباه هداه إلى صلاة مستقيم والنبي هو سيد الأولياء والأنبياء والأصفياء في حمد الله جل في علاء رب السماء لذلك الله تعالى وهو الذي أنشأ جنات مع وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه والمتشابه كلوا من ثمره إذا أصمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المصرفين هو الذي أنشأ جنات أي ربكم العظيم الجليل الذي له الربوبية مطلق الربوبية وأنه لشيء أراده كن فيكون هو الذي أنعم عليكم بأنواع النعم المتعددة والتذكير بالنعم مطلوب فيها الشكر لإن شكرتم لأزيدانكم ومطلوب فيها حسن التعبد لله جل في علاه والحر تأثيره الحسنات كما قلنا إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرد فالحر يعرف بنبل الخلق لمعرفة الفضل لأهلي ولحفظ الود لأهل الود وأيضا تذكر من أنعم عليه فالله الذي أنعم عليهم بذلك وجعلهم أنواع النعم حتى يشكروا ربهم جل في علاه فخلق لهم بساتين من الكر والعنب ومن هو ايضا وايضا انشا لهم شجر النخيل المثمر فيه فاكهه وفي الرطب وقوت وهو العجوه والتمر وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت ليس فيه تمر فاهله جيع وكل ذلك ثمرة من ثمرات من خلق الله تبارك وتعالى والرمان شابها ولا قوه غير متشابه فهذه اطعمه متنوعه مختلفه والآيات قد ظهرت كما يقولنا في صورة رعب الآيات قد ظهرت بالمطر الذي ينزل واحد فهم يسقون من ماء واحد ويختلفون في الطعم واللون والحجم وغير ذلك وذلك من قدرة الله جل في علام قلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده كل من ثمنين يعني, يعني, يعني نوعوا الطعام من الثمرات وانظروا إلى عظيم خلق الله الفعلاء وبديع خلقه في التنوع الموجود صنوان واختلفان, سنوان واختلفان أيضا يسق يسقون من ماء واحد ومع ذلك الاختلاف والافتراق بينهم كل من ثمن يواية حق المحسادي أحصادي أهداء كما قال علمنا هذه الآية دالة على وجوب الزكاة في المحصول وهناك شروط زكاة المحصول لابد أن تبلغ نصابا خمسة أواثق ولابد أيضا أن يكون الجزاز يعني وقت الحصاد ووقت الحصاد لابد من إخراج الزكاة والزكاة تكون حسب الزكاة السقية بالمطر ففيها العش والزكاة السقية بغير المطر, المطر وتكلف لها تكون نصف العش وهذا خلافة للحنيفة الذي يقول بالعمل أنا عنده ما في تخصيص العمو في قولي فيما سقط السماء العش كل من ثمن وإذا أسمع رأيته حق والحكم عظيمة جدا تطهيرا للمال وتطيبا للخاطر وإحسانا للفقير ومعرفة أن الله ما شرع شرعا إلا وفي التكافل الاجتماعي إلا وفيه ما فيه من التحاب والتواد وهذا مبتغل وهذا مقصود من مقاصد الشريعة ولأن مقاصد الشريعة نزأ كل فتير النزاع فساد ذات البين هي الحالق لذلك أن الله سبحانه ما من مادة فيها نزاع إلا حسمها قال أبي دعوة جهلية وأنا بين أظهركم دعوة فإنا منتنا قال فمن رأيتمه يتعذى بعزل جهلية فأعضوه بحن أبيه ولا تزكه من أجل أنه أراد, أراد الشرع من مقاط الشريعة التآلف القلوب واحدة واحدة قال الله تعالى ممتنى على النبي صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينه ولكن الله ألف بينه والذي أنشأ جنات معرشات وغير معرشات والنخل والزرع مختلفا أكلوه وهذا أيضا فيه آية من آية الله تلف علاه والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه قال ولا تصرفوا إنه لا يحب المصرفين أي بعد الأكل فلا تصرفوا في الأكل ولا تصرفوا في الأكل فإنه ضار فإن الله لا يحب المصرفين في كل شيء من الإنفاق والطعام والملبس والمأكل والمشرب وكل شيء لأن لأنه الإصراف في ذلك تعليم إلى تخريب ما هو, ما هو معدن أصيل يكون معك بقلة فكيف يعني تحافظ عليه ولذلك قال الله تعالى ولا تصرفوا هذا ميزان حق, ميزان حق عدم الإصراف لا غلوه ولا دفوه لا تصرفوا وفي رواية لو كنت عنها جال يعني أنه, أنه, أنه ما يصرف في الماء وإن الحديث فيه ضعف لكن الإصراف مزمونا في حالي الإصراف مزمونا لأنه نوع غلوه نوع غلوه نقولنا الوسطية العدول أرقى الناس عملا بضوابط الشر لا غلو ولا, ولا جفو لا غلو ولا جفو فلذلك قال الله تعالى وَلَا تصرفوا إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُسِرْفِينَ ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ما النعمه نعمه الله فلا ولا عطاء وكان واسعا فلذلك قال ولم كان واسعا لا تسرفوا ويكون الامر متفاوت بين من من كان له سعه من كان له مكانه بعض السعه من الماء قال ولا تسرفوا في اكل ولا في شرب وفي باين ولا في ذلك فان الله لا يحب المسرفين قال تعالى ومن الأنعام يصف للها هذه الأمور وكيفية إخراجها ومن الأنعام حمولة وفرشة وهذا أيضا من من أدل النعائم على الله جل فعلا سخر الله هذه الأنعام حمولة وفرشة وعلى الإنسان أن يشكر وأن يستعمل نعائم الله في مرضات الله جل فعلا فاللبيب الأريب الفقيه والذي يسارع في استخدام نعمة الله عليه اولا يريها لأن الله يحب أن يرى أثر نعمة على عبدي والأمر الثاني أن يستغلهمها في مرضات الله جل ومن الأعام حمولة وفرشا أي خلق لكم ربكم من الأعام ما يحمل ما ما الأسقال وهو الحمولة وما يضجع للذبح وهو الفرش بمعنى أنه إما يأكل وإما يستخدم يعني تجارة حملا للتجارات والإبل خلقه عديد لأنه خلقها تحمل تتحمل الأسقال وخلق الصغار من هذا الاكل دون الحمل والركوب فكلوا نعم ما انعم الله عليكم به واشكروا على الله تعالى يزيدكم من الزروع والثمار والاشجار والثمار ان يعني ينعش الاشجار القائمه وأيضا من البهيمه الانعام فيزيدكم خيرا وانتم إذا اذا انعمتم على انفسكم بالشكران وجدتم من الله الشكر والزيادة والاحسان قال الله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله وهذا رزق الله فعليكم بالشكر واتعلموا بأن الله هو الرزق وهذا أيضا فيه لفتة عقضية من الأمام مكان يعني في ضمن الآية لفتة عقضية مهمة جدا قالوا من الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتابعوا خطوات الشيطان إنه ولكم عدو ومبين فالشيطان عدو مبين والشيطان كذوب والشيطان يدبر لك ما يهلكك فالشيطان بينه وبين أدم عداوة ضارية الحرب المزاة مستعرة بين وبين, وبين المشر حين أقسم فبعزيتك عغوية أنهم أجمعين وقال أيضا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لأن أخرتني يوم القيامة الأحتنكين ذريات سوء إلا قليل فهنا قدح في الحكمة في الحكمة قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليها لأن الخطان يعني أنه قامت لحتنا كان ذريته وإلا قليلا قال هذا من تبعك منه فإنه جهدنا ما جزاء مفورة الغرض المقصود بأنه أيضا وسوسة الشيطان وطوق الشيطان شديد عليهم لأنهم أغرار قال الله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان لا تتبعوا الشيطان لأنك لا يمكن أن يجعلك تحيد حيدة كاملة أولا يجعلك, يجعلك تنسلخ رويدا رويدا وأيضا يجعلك تتبع حباره لأنه قد يضع الحقيقة أمامك أو الحق أمامك ويكذبها مئة كذبة قال الله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشة كل مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو ممين في الآية لفتة جدا جداً عقدية أين هي ما هي اللفتة العقدية نعم رزيفة استجج... استدراج الانسان اما بنوقف حدث جيد تفكير جيد نريد احمال النظر لان هذه اياته في لفت على القضيه قويه جدا اين هي القرآن التدبر ويقول التفات القلب للرب جيد لكن هو يقال الآن ومن أعام حمولة وفرشا فيها تذكير بن عائم الله جال في علا والتذكير بن عائم الله جال في علا فيها فوائد قضية عظيمة جدا منها أولا عظيم ربوبية الله اظهار عظيم ربوبية الله جل في علا الأمر الثاني إحسان الله لعباده رحمة, رحمة بين والإحسان يستلزم يستلزم الشكران لن نكران وأن يغطى الله للفعلاء الواحد الديان وقوله كل مما رزقكم الله أن الذي هو الذي رزق هنا لابد أن تفهم أنه يلفت الانتباه هنا إلى لزوم لزوم الاقرار بربوية الله للفعلاء يجيب بعد درس لزوم الالتزام هنا نقول كل مما رزقكم الله ولا تتبقوا الله الشيطان إذا مع ذلك أنه يلزمكم إن أقررتم بربوية فعلاء والرزق والعطاء هو أن تفردوه بالعبادة هو أن تفردوه وحده ولا لا شريك له بالعبادة قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو لم يقل تتبعوا الشيطان لأن الشيطان له حبيل والخطوات هو أنه كما يفعل مع الكهنة يأتي الكهن بكلمة صدق من هذا الجن المسترق السمع ويجذب معها مئة كذبة هو يفعل ذلك هي خطوات نستدرج ولذلك الله أعلى بين لنا في المحرمات هو حسم المادة وسد الزريعة من البداية هي الأهم في هذا الباب ولا تتبع الشيطان إنه لكم معدود ومبين ثم قال ثمانية ثمانية أزواج هذا تفصيل للإجمال من الأنعم التي خلقها الله وسخرها لكم ففصل كإفاءة عمها ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن الماعز اثنين قال اذ ذا حرام من اثنين فاما اشتمت عليه ارحام من اثنين نبيوني من كنت صادقين والمعنى هنا خلق لكم من الاعمى سميت انواع محلها ربكم كل كلها احلها لكم خلق لكم من الضأن الكفش والشاة ومن الماعز الثيس والعنز أيضاً جاء السؤال في الآيات والسؤال المقصود به الإنكار والسؤال أيضا المقصود به التقريع والتوبيخ والمهنة والآيات ذكرين حرموا من هذا استفهم إنكار وفيه أيضا كما قلنا فيه إظهار سماجة الكفرة وقلة عقولهم قل آذ ذكرين حرم أم الأنسان أم ما عليه أرحام الأنسان وأيضا فيه التهكم عليه فأقول لهم أم حرم أيضا ما حملة إنس الجنسين في بطونهن أو في بطونهن حرمتم وحللتم ما لم يحرم الله جل وما لم ينزل عليكم الحلال به هذا تعدي على مقام ربوبية وقد جنيتم على أنفسكم كفرا وجعلتم أنفسكم أندادا لله جل فعلاء لأن من استباح محرما حرم الله فقد استحله وأيضا من استحل حلال ما حرم الله جل فعلاء أو تحريم مع حل الله جل في أولاء فقد نازع الله في الربوبية وبذلك قد كفر ولذلك قال الله تعالى ثمانية أزواج من الضاني الثاني والمعز الثاني قل ذكرين أم حرم أم الأنثائين أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثائين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين يتوني بأثارة من علم. أو بسلطان على ما تفعلون أخبروني بعلم المعلوم جهة الله جاءت به الأنبياء قبلي أو عندكم أسارة, أسارة, أسارة عندكم أسارة من العدم يؤخذ بها ونعلم أن الله جل وعلا قد جعلكم سلطانا بذلك وكل نبي لم يرى ذلك تعجب لأنه لا وحية ولا سلطان ولا أسارة من علم المسألة ركوب الهوى واتباع خطوات الشيطان مع امتلاء المرر بالمكانة والوجاهة والسيادة والموال التي يملكها فيجعله ينتفخ وينتفش ويحسب نفسه أنه شيء أنتم لو كنتم صادقين في دعوة في هذه الدعوة دعوة الـ الـ الـ الـ الإحلال هذا وعممتم به وكان عندكم من العلم قد, قد تكون نجات لكم لكن الحقيقة والفعل والواقع أنه لم ينزل الله جو أعلى من سلطان لمثل هذا وما هو إلا اتباع الهوى واتباع الشيطان خطوات الشيطان وقد قلنا قبل ذلك بأن اتباع الهوى مهلك يا دود ناجعناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله قال. ليس كذلك في الغنم في الإبل ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنسان أما اجتمت عليها حام الأنسان أم كنت شهداء إذ وصاكم الله الله بهذا قال أيضا وخلق لكم من الإبل اثنين الجمل والناطف ومن البقر اثنين الجموس والبقر أجل لكم الله الحرم ربكم عليكم الذكور أو الإنس أو حرم ما حملته الإنس الابل والبقر والمقصود بهذا التكرار إنكار أن يكون الله تعالى حرم ذلك وتأكيد على أنهم يتبعون الهوى ويتبعون خطوات الشيطان لأنه بهذه الأنواع يظهر كذبهم أو كذبهم إذا كانوا فعلوا ذلك خاصا وتخمينا واتبعوا للهوى أو كان عن طريق الأثر فقد كذبوا على الله وافتروا عليه كانوا يحرمون ذكور الأنعام طارة وأيناسها طارة وأولادها تارة وأخرى نعم نحلمون الأنعم ذاتها تارة قال الله تعالى أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا وهذا أيضا تقريع وتوبيخ وأهانة لهم أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا أوصاكم الله بهذا أعندكم علم من الله بهذا وكما قلنا كل ذلك إهانة لهم وأيضا فيه في إظهار سفهيهم وقلت مكانتهم فمن أظن من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهد القوم الظالمين وهكذا الشيطان يحيي إلى أوليائهم فيفترون على الله الكذب والأغرار الأغمار صراحة أنا لا يعني لا أنقذ ولا أقول بأن هناك عوض لهؤلاء الجهلاء الأغرار الأغمار الذين يتابعون هؤلاء الذين يستخفون بعقولهم ومن أظلم, من أظلم هذا أيضا استفهم في إنكار يعني ليس أحد أظلم ممن افترى الله كذبا قلنا الكذب على الله عظيم الكذب أصالة ليس من خلال المؤمنين يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب حديث الباب لكن المعنى صحيح الكذب من صفات المنافقين وصفات الصدقين والمؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب لا يهدي إلى الفجور وإن الفجور لا يهدي إلى النار ولا يزال المكلف ولا يزال المرء يجذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وأعظم الكاذب هنا في مسائل التشريع الذي يكون فيها الشرك دون التوحيد أو ك... ليضل, الناس لا لا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي قام الظالمين والاعتراف في ذلك على أنهم من الجهل بمكان كما بيّن الله ذلك فمن أظهر من الناس بغير علم إن الله لا يهدي قام الظالمين ثم بعد ما اجمل هنا شوف فصيح القران بعد ما الله تبارك هذه لا لا يصح هذا الكلام بعد ما اشوف فصيح القران والبيان بعد ما الله تبارك وتعالى ضلال هؤلاء اهل الشرك والكفر واهل الجحود والذين تقدموا بين هذا الله تبارك وتعالى وجعلوا له اندادا في حتى في العطاء وفي المنع وفي التعبد بين الله جلالي فعله أنهم أتوا فأحلوا ما حرم الله, ما الله وإن كان إجمالا لا يفقهونه أراد أن يفصل لهم كأنه قال بينت لكم الضلال الذي أنتم فيه منحل حلن حرمة وأفصل لكم الذي يحرم عليكم والذي يحل لكم ثم قال الله تعالى قل لا أجل فيما أوحي علي محرما على طعام يطعم إلا أن يكون ميتة أو, أو دما مسروحا أو لحم خنزير فإنه هج أو فسقا وهلا لقريب الله به فمن اضطر إلى باغ ولا عاد فإن ربك غفور ورحيم يبين الله جذف عليها ما حرمه تفصيلا نعم هذا أعظم الكذب لأنه التزم ربوية للفعلات ونازع الله في ربوية ثم أمر الله رسوله أن يبين للمشركين ما حرم عليهم من المطاعم والمشارب والمآكل قال الله تعالى قل, قل يا محمد ذلك قل لا أجد فيما أرحي علي محرما على طعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجز أو فسقا أهل الغير الله بي. قال يا محمد قل قل لهؤلاء الكفراء من أهل مكة لا أجد فيما أوحى أو إليه هذه لفتة أصليها أيضا عندما يقول قل لا أجد فيما أوحى إليه محرما ليس المعنى أنها وقفت عندها فقط كأنه قال في هذا التوقيت الذي حرم علي انا أنقله لكم وقد, وقد, وقد يوحى إليه بتحليم غير ذلك هذا التأصيل ولكن البعض من أهل العلم يقولون عندما فصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفصيل قلنا ليست تحريما بعده كما قال ابن حزم وغيره والقول المالكية في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخرب من الطير المالكية لا يقولون بذلك ويقولون هذا عرض حيات عرض أصل القرآن عن أهل المدينة وهو قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إليه فكأت في قول قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طعم يطعمه أن هذا من, من الله جافع له أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بذلك أنه في هذا التوقيت حرم عليه محرمات لا يمنع أن يكون هناك نسخ أو يكون هناك زيادة في المحرمات لا يمنع فالمسكت عنه لا يكون حكما إلا أن نقول أنه لا يمنع أن يكون في المستقبل ما يأتي محرما أيضا كما حرم كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير لذلك قال إلا أن يكون ميتة يبقى الأصل في الأطعمة هنا الحل أيضا قاعدة تأخر من هذه الآية العظيمة كل لا فيما أوحي إلي محرما على الطعام يطعم إذن الأصل في الأطعمة الحل الأصل في الأطعمة الحل قاعدة في استثناء هنا إلا أن يكون ميتة والميتة التي احذب الدم فيها وهي محرمة إلا في الضرور أو دم المسروح دم المسروح هو الدم الذي يسيل. الدم المسفوح هو الدم الذي يسير ويكون بكثرة عندما يذبح الشات أو الإبل فالدم تراه يعني كانه مغزوفا يا هذا الدم المسفوح فهو حرام وثمن الدم حرام وشرب الدم يا أكل الدم حرام قال او لحم خنزير فلحم الخنزير قذر نجس لذلك قال او لحم خنزير فإنه رجس فيه نداسة والخنزير أنجس من أنجس الحيوانات ولذلك كان أيضا هو خبيث الطبع فيه الدياثة وكما قلنا بأن المسلم يتأثر بالمآكل والمشارب يتأثر تأثرا عظيما كما قالت لك بشرية فإذا أكل, أكل الخنزير وأكثر منه يكون ديوسا وإذا أكل الأسد وأكثر منه يكون سبعا فهو جدا الإنسان ولذلك ترى الحكمة في تحريم هذه المحرمات والخنزير أيضا ناجس فهو محرم في خصة خصة الطبع وفيه أكل الناجسات أو المذبوح لغير الله جالي فعلها هذا ميت الأجل البحر للأصنام والأوثان فيكون ميتا ولا, ولا يصح أكله هذه المحرمات التي ذكرها الله في كتابه وقال قل لا أجد في ماء وحاليا محرما وكان الأمر كما قلنا في التوقيت لكن هذا لا يمنع أنه بعد هذا التوقيت يكون هناك محرمات أخرى كما حرم الله جالي فعلها على ثاني نبي صلى الله عليه وسلم حرمت الأسهل كل ذي من السبع وكل ذي مخلب من الطير فما قال ذلك الضبع والضبع وأن كان له ناب كما قال الشفعي لكن ناب لا يعد به وزعله فيه كبشا جعله صيدا وزعله فيه كبشا وهذا أنه يحل أكله والضب يحل أكله أيضا قال فمن الطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم أي من أكله من هذه المحرمات والجاة الضرورة ذلك وهو يعني مضطر فهذا فليعلم أن الله واسع المغفرة وأن الله يغفر له ذلك فمن الطرق غير باغ ولا عاد فإن ربك غفر رحيم فمن الطرق غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم إذا ألجأته الضرورة لذلك غير قاسد ولا عازم أكل ما حرم الله جل فعلا ولا متعد لحدود الله جل فعلا فإن الله واسع المغفرة يغفر الله وقد أباح له وهنا كما قلنا سيأتي الإشكال يعني أن رأسة تضر بالبدن احتباس الدم يضر بالبدن في أكلها وإن أكل وإن كان مضطرن وأكل سيتضر البدن قلنا تقريب هذه القاعدة ما حل شرعا رفع اذاه قدرا ما حل شرعا رفع اذاه قدرا وما حرم شرعا وضع اذاه قدرا لذلك قال في انطلاق الغالب من عاد فان ربك غفور فيكون هذا ايضا فيها الفضل في مثل هذه المسألة يعني في مسألة فقهية عظيمة في قوله فان اضطر غربان العادل فإن ربك غفور رحيم في مسألة فقهية من الأهمية المكان إذا قلنا بها خلافة الجمهور لانه قال قال فمن طرق غير باغي ولا عاد نعم ربي ما اعظم الله جل وعلا ما او مشاؤه سبحانه جل وعلا اضغط خضراء نعم جاي محل شرعا قلناها طيب لا نقول في هذا الباب نعم لا تمنع العطاء المعصيه لا تمنع العطاء ولذلك لما تسال عن الزكاه هل ياخذها عاصي نعم ياخذ ولما لا ياخذ هل يستحق له بلا هي حق له ونفس المسافر اه حق له ناكل حتى لا يموت الجمهور يقولون غير باغن يعني, يعني غير عاص وهذا خطأ مبين في التأويل وتكلف في التأويل والتوديه غير باغن في الأكل ولا عاد أنا أتعدى في مساءة الأمر الضرورة هنقول إن كانت الضرورة وان كان عاصيا وأشرف على الهلاك من هم مقص الشريعة والحفظ على المسلم حفظ على حياة المسلمين الحفظ على حياة فهم قرروا بأن العصات لا يأخذون حقهم هنا الحق أنه يأخذ لأنه قال فإن ربك غفور رحيم وهذا والله تأويله أفضل للمعصيح من أن يقال بناه لو تعدى وأكل للميتة من للدرورة فإن ربك غفور رحيم والحق أن نقول يعني لابد للعاصي أن يأخذ بالرقص نعم صحيح ممتازة دينا ممتازة بشوهندسة وهذا الصحيح نأخذ في هذا الباب ولأن الله عظيم الرحمة وعظيم المغفرة ثم قالوا على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر نقف عند هذه الآية ونحمد الله على ذلك أقول المسكوط عنه عفو حتى يأتي الدليل على تحريمه المسكوط عنه عفو حتى يأتي الدليل على تحريمه الكاذب من الكبائر والكاذب الله قد يصب الإنسان الكفر والغنى وصل له ذاتي والفقر وصل لي ذاتي يستلزم ذلك المسكنة والتضرع وإظهار الفقر والفاقة والإعواز للملك الجبار وهذا أنفع ما يكون للعبد عند ربه نسأل الله أن يعافينا زيادة الإيمان ونقصانه وتفاوت أهل الإيمان في درجاته وتفاوت أهل الإيمان في درجاته لقولي لكل درجات مما عملوا نقف عندنا هذه أيضا فنسأل الله أن ينفع بهذا القرآن ففيه البيان وفيه الأحكام وفيه العذات وفيه العبر وأهم ما فيه الاخبار عن صفات ربنا العلام سبحانه جل في علام في أسئلات